السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على منا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الحبة الكرام وصلنا لليوم السادس من شهر رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر الفضيل معنا اليوم بحول الله سبحانه وتعالى الجزء السادس من سورة النساء وبداية من الآية الثمان وأربعين بعد المئة من هذه السورة المباركة. طيب الصوت واضح قلنا كده ولا كده لنا بس كده إن الصوت واضح عشان نبدأ بيد الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب الصوت واضح كده نبدأ أكدونا بسا أكدونا على موضوع الصوت طيب تمام نبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما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 والذين آمنوا بالله ووحدوه ولم يشركوا به احدا وصدقوا برسله جميعا ولم يفرقوا بين أحد منهم كما يفعله الكافرون بل آمنوا بهم جميعا أولئك سوف يعطيهم الله اجرا عظيما جزاء إيمانهم وأعمالهم الصالحة أن أبعد منه وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم سبحانه وتعالى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 يسألك أيها الرسول اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء جملة واحدة كما وقع لموسى يكون علامة لصدقك فلا تستعظم ذلك منهم فقد سأل أسلافهم موسى أعظم مما سألك هؤلاء حيث سألوه أن يريهم الله عيانا فصعقوا عقابا لهم على ما ارتكبوه ثم احياهم الله فعبدوا العجل من دون الله من بعد ما جاءتهم الآيات واضحة الدالة على وحدانية الله وتفرده بالربوبية والألوهية. من بعد ما جاءتهم الآيات واضحة الدالة على وحدانية الله وتفرده بالربوبية والألوهية. ثم تجاوزنا عنهم وأعطينا موسى حجة واضحة على قومه. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ودخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا ورفعنا فوقهم الجبل بسبب اخذ العهد المؤكد عليهم تخويفا ليعملوا بما فيه وقلنا لهم وقلنا لهم بعد رفعه ادخلوا باب بيت المقدس سجدا بانحناء الرؤوس فدخلوا يزحفون على أدبارهم، وقلنا لهم لا تعتدوا بالإقدام على الصيد يوم السبت، فما كان منهم إلا أن اعتدوا فصادوا، فما كان منهم إلا أن اعتدوا فصادوا، وأخذنا عليهم عهدا موثقا شديدا بذلك، فنقضوا العهد المأخوذ عليهم. من فوائد الآيات. يجوز للمظلوم أن يتحدث عن ظلمه وظالمه لمن يرجى منه أن يأخذ له حقه وإن قال ما لا يسر الظالم حض المظلوم على العفو حتى وإن قدر كما يعفو الرب سبحانه مع قدرته على عقاب عباده لا يجوز التفريق بين الرسل بالإيمان ببعضهم دون بعض بل يجب الإيمان بهم جميعا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 عليه السلام والذين ادعوا قتله من اليهود والذين اسلموه اليهم من النصارى كلاهما في حيرة من امره وشك فليس لهم به علم وانما يتبعون الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا وما قتلوا عيسى وما صلبوه قطعا بل الله اليه وكان الله عزيزا حكيما بل نجاه الله من مكرهم ورفعه الله بجسمه وروحه إليه وكان الله عزيزا في ملكه لا يغالبه أحد حكيما في تدبيره وقضائه وشرعه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وما من أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى عليه السلام بعد نزوله آخر الزماء وما من أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى عليه السلام بعد نزوله آخر الزمان وقبل موته ويوم القيامة يكون عيسى عليه السلام شاهدا على أعمالهم ما يوافق الشرع منها وما يخالف فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا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 وأخذهم الربا وقذنوه عنه أكلهم أموال الناس بالباطل وأعتذنا للكافرين وأعتذنا للكافرين منهم عذابا أليما وبسبب تعاملهم بالربا بعد أن نهاهم الله عن تناوله وبسبب أخذ أموال الناس بغير حق شرعي وأعذذنا للكافرين منهم عذابا موجعا ولما ذكر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 لكن الثابتون المتمكنون في العلم من اليهود والمؤمنون يصدقون بما أنزله الله عليك أيها الرسول من القرآن ويصدقون بما أنزل من الكتب ويصدقون بما أنزل ويصدقون بما أنزل من الكتب على من قبلك من الرسل كالتوراه والإنجيل ويقيمون الصلاة ويعطون زكاة أموالهم ويصدقون بالله إله واحد لا شريك له ويصدقون بيوم القيامة. أولئك المتصفون بهذه الصفات سنعطيهم ثوابا عظيما من فوائد الآية عقبة الكفر الختم على القلوب والختم عليها سبب لحرمانها من الفهم بيان عداوة اليهود لنبي الله عيسى عليه السلام حتى إنهم وصلوا لمرحلة محاولة قتله بيان جهل النصارى وحيرتهم في مسألة الصلب وتعاملهم فيها بالظنون الفاسدة بيان فضل العلم فإن من أهل الكتاب من هو متمكن في العلم حتى أدى به تمكنه هذا للإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إن أوحينا إليك أيها الرسول كما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك فلست بذعا من الرسل فقد أوحينا إلى نوح وأوحينا إلى الأنبياء الذين جاءوا من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإلى ابنيه إسماعيل وإسحاق وإلى يعقوب بن إسحاق وإلى الاسباط وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة من أبناء يعقوب عليه السلام ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما وأرسلنا رسلا قصصناهم عليك في القرآن وأرسلنا رسلا لم نقصصهم عليك فيه وتركنا ذكرهم فيه لحكمة وكلم الله موسى بالنبوة دون وساطة تكليما حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى تكريما لموسى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 أنزل فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه مما يحبه ويرضاه ويكرهه ويأباه والملائكة يشهدون بصدق ما جئت به مع شهادة الله وكفى بالله شهيدا فشهادته كافية عن شهادة غيره إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله لأحد الفائل قبلها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 يا أيها الناس قد جاءكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق من الله تعالى فآمنوا بما جاءكم به يكن خيرا لكم في الدنيا والآخرة وإن تكفروا بالله فإن الله غني عن إيمانكم ولا يضره كفركم فله ملك, فله ملك ما في السماوات وله ملك ما في الأرض وما بينهما وكان الله عليما بمن يستحق الهداية فيوسرها له وبمن لا يستحقها فيعميه عنها حكيما في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره من فوائد الآيات إثبات نبوة والرسالة في شأن نوح وإبراهيم وغيرهما من ذرياتهما ممن ذكرهم الله وممن لم يذكروا أخبارهم لحكمة يعلمها سبحانه إثبات صفة, صفة الكلام لله تعالى على وجه يليق بذاته وجلاله فقد كلم الله تعالى نبيه موسى عليه السلام تسلية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببيان أن الله تعالى يشهد على صدق دعواه في كونه نبيا، وكذلك تشهد الملائكة يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إن تهوا خيرا لكم انما الله إله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا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 ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا لن ينفع عيسى بن مريم ويمتنع ان يكون عبدا لله ولا الملائكه الذين قربهم الله له ورفع منزلتهم ان يكونوا عبادا لله فكيف تتخذون عيسى الهه وكيف يتخذ المشركون وكيف يتخذ المشركون الملائكه الهه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 يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا أيها الناس قد جاءكم من ربكم حجة جلية تقطع العذر وتزيل الشبهه وهو محمد صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليكم ضياء واضح وهو القرآن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 وهو الطريق الموصل إلى جنات عدن من فوائد الآيات بيان أن المسيح بشر وأن أمه كذلك وأن الضالين من النصارى غلو فيهما حتى أخرجوهما من حد البشرية بيان بطلان شرك النصارى القائلين بالتثليث وتنزيه الله تعالى عن أن يكون له شريك أو شبيه مقارب وتنزيه الله تعالى وتنزيه الله تعالى عن أن يكون له شريك أو شبيه أو مقارب وبيان فراده سبحانه بالوحدانية في الذات والأسماء والصفات إثبات أن عيسى عليه السلام والملائكة جميعهم عباد مخلوقون لا يستكبرون عن الاعتراف بعبوديتهم لله تعالى والانقياد لأوامره فكيف يسوغ اتخاذ فكيف, يخو... فكيف يسوغ اتخاذهم آلهة مع كونهم عبيدا لله تعالى في الدين حجج وبراهين عقلية تدفع الشبهات ونور وهداية تدفع الحيرة والشهوات يسألونك أي... ي... بنقال تفسير. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن مرء هلك ليس له ولد وله أخت إن مرؤونه لك ليس له ولد وله أخت فدها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فله مثُل ثالم ما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساءا فالذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عديم يسألونك أيها الرسول أن تفتيهم بشأن مراث الكلالة وهو من يموت ولم يترك أبا ولا ولدا قل الله يبين الحكمة بشأنها إن مات شخص ليس له والد ولا ولد وله أخت شقيقة أو أخت لأبيه فلها نصف ما ترك من المال فرضا وأخوه الشقيق أو لأب يرث ما ترك من مال تعصيبا إن لم يكن معه صاحب فرض فإن كان معه صاحب فرض و... فإن كان معه صاحب فرض ورث الباقي بعده، فإن تعددت الأخوات الشقيقات أو لأبن بأن كانت اثنتين فأكثر ورثته أو ورثنا الثلثين فرضا، وإن كان الإخوة الأشقاء أو لأب فيهم الذكور والإناث ورث بالتعصيب تبع لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. بأن يضعف نصيب الذكر منهم على نصيب الأنثى يبين الله لكم حكم الكلاله وغيره من أحكام الميراث حتى لا تظلوا في أمرها والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء أتمنى بحول الله سبحانه وتعالى سورة النساء سورة المائدة وهي سورة مدنية من مقاصد السورة الأمر بالوفاء بالعقود والتحذير من مشابهة أهل الكتاب في نقضها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتنى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أتموا كل العهود والم كل العهود الموثقة بينكم وبين خالقكم وبينكم وبين خلقه وقد أحل الله لكم رحمة بكم بهيمة الأعوام الإبل والبقر والغلم إلا ما يقرا عليكم تحريمه وإلا ما حرم عليكم من الصيد البري في حال الإحرام بحج أو عمره إن الله يحكم ما يريد من تحليل وتحريم وفق وفق حكمته إن الله يحكم ما يريد من تحليل وتحريم وفق حكمته فلا مكره له ولا معترض على حكمه. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلاء ولا آم البيت الحرام ولا من البيت الحرام يبتغون خضلا من ربهم ورضوانا.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 ولا تستحلوا قاصد بيت الله الحرام يطلبون ربح التجارة ومرضات الله يطلبون ربح التجارة ومرضات الله وإذا حللتم من الإحرام بحج أو عمره وخرجتم من الحرم فاصطادوا إن شئتم ولا يحمل لكم بغض قوم لصدهم لكم عن المسجد الحرام على الجور وترك العدل فيهم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 عناية الله بجميع أحوال الورثة في تقسيم الميراث عليهم الأصل هو حل الأكل من كل بهيمة الأنعام سوى ما خصه الدليل بالتحريم أو ما كان صيدا يعرض للمحرم في حجه أو عمرته النهي عن استحلال المحرمات ومنها محظورات الإحرام والصيد في الحرم والقتال في الأشهر الحرم واستحلال الهدي بغصب ونحوه أو منع وصوله إلى محله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله غير الله به والمنخالة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما ذكّيت وما ذبحا لنصب وأن تستقسم بالأزلام ذلك فصق.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 أحرم عليكم الدم المسفوح ولحم الخنزير وما ذكر, عليه وما ذكر عليه اسم غير اسم الله عند الذبح والميتة بالخنق والميتة بالضرب والميتة بالسقوط من مكان عال والميتة بنطح, والميتة بنطح غيرها لها وما افترسه سبع مثل الأسد والنمر والذئب إلا ما أدركتموه حيا من المذكورات وذكيتموه فهو حلال لكم وحرم عليكم ما كان ذبحه للأصناب وحرم عليكم أن تطلبوا ما قسم لكم وحرم وحرم عليكم أن تطلبوا ما قسم لكم من الغيب بالأقداح وهي حجارة أو سهام مكتوب فيها افعل أو لا تفعل فيعمل بما يخرج له منها فعل تلك المحرمات المذكورة خروج عن طاعة الله اليوم ما الذين كفروا من ارتدادكم عن دين الإسلام لما رأوا من قوته اليوم يأس الذين كفروا من ارتدادكم عن دين الإسلام لما رأوا من قوته فلا تخافوهم وخافوني وحدي اليوم أكملت لكم دينكم الذي هو الإسلام واتممت عليكم نعمة الظاهرة والباطنة واخترت لكم الإسلام دينا فلا أقبل دينا غيره فمن ألجأ بسبب مجاعة إلى الأكل من الميتة غير مائل للإثم فلا إثم عليه في ذلك إن الله غفور رحيم ولما ذكر ما حرم أكله ذكر ما أباح أكله فقال يسألون كماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله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 تعلمونها الصيد مما من الله عليكم به من العلم بآدابه حتى صارت إذا أمرت ائتمرت وإذا زجرت ازدجرت وإذا زجرت ازدجرت فكونوا مما أمسكته <تصفيق> فكونوا مما امسكتهم من الصيد ولو قتلتم واذكروا اسم الله عند إرسالها واتقوا الله بامتثال اوامره والكف عن نواهيه ان الله سريع الحساب للاعمال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اليوم لكم الذين الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب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 وأكل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأحل ذبائحكم لهم وأحل لكم نكاح الحرائر العفاف وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من المؤمنات والحرائر العفائف من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى إذا أعط إذا أعطيتمهن مهورهن وكنتم متعففين عن ارتكاب الفاحشة غير متخذين عشيقات ترتكبون الزنا معهم معهن غير متخذين عشقات ترتكبون الزنا معهن، وما يكفر بما شرعه الله لعباده من الأحكام فقد باطل عمله لفقد شرطه الذي هو الإيمان، وهو يوم القيامة من الخاسرين لدخوله النار خالدا فيها مخلدا. من فوائد الآيات تحريم ما مات دون ذكاء، والدم المسحوح، ولحم الخنزير، وما ذكر رسم، وما ذكر عليه اسم غير اسم الله عند الذبح. وكل ميت خنقه أو ضربه أو بسقوط من علو أو نطحة أو افتراسا من وحش ويستثنى من ذلك ما أدرك حيا وذكيا بذبح شرعي حل ما صاد كل مدرب ذي ناب أو ذي مخلب إباحة ذبائح أهل الكتاب وإباحة نكاح حرائرهم من العفيفات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 وإن كنتم محدثين حدثا أكبر فاغتسلوا وإن كنتم مرضى تخافون من زيادة المرض أو تأخر برئه أو كنتم مسافرين في حال صحة أو كنتم محدثين حدثا أصغر بقضاء الحاجة مثلا أو محدثين حدثا أكبر بمجامعة النساء ولم تجدوا ماء بعد البحث عنه لتتطهروا به فاقصدوا وجه الأرض واضربوا بأيديكم وامسحوا وجوهكم وامسحوا أيديكم منه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 واتقوا الله بامتثال أوامره ومنها عهوده وجتناب نوهيه إن الله عليم بما في القلوب فلا يخفى عليه منه شيء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوه وأقربوا اتقوا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 وعد الله الذي لا يخرف المعاد الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات بالمغفرة لذنوبهم وبالثواب العظيم وهو دخول الجنة من فوائد الآيات الأصل في الطهارة هو استعمال الماء بالوضوء من الحدث الأصغر والغسل من الحدث الأكبر وفي حال تعذر, وفي حال تعذر الحصول على الماء أو تعذر استعماله لمرض مانع أو برد قارس يشرع التيمم بالتراب لرفع حكم الحدث الأصغر والأكبر الأمر بتوخي العقد واجتناب الجور حتى في معاملة المخالفين مارك الله فيكم جميعا ايها الاحباء اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتي اجمعين والله يعني كما يعني اذكر دائما هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى انك تستمع لكتاب الله سبحانه وتعالى كاملا في رمضان بتفسيره هذا التفسير المختصر اسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا باتمامه والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا بالله وكذبوا بآياته أولئك هم أصحاب النار أولئك والذين والذين كفروا بالله وكذبوا بآياته أولئك هم أصحاب النار الذين يدخلونها عقوبة على كفرهم وتكذيبهم ملازمين لها كما يلazم الصاحب صاحبة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 حين قصدوا أن يمدوا أيديهم إليكم ليبطشوا بكم ويفتكوا فصرفهم الله عنكم وعصمكم منهم واتقوا الله بامتثال أوامره وجتناب نواهيه وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في تحصيل مصالحهم الدينية والدنيوية ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله وأقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولئو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل ولقد أخذ الله العهد المؤكد على بني إسرائيل بما سيأتي ذكره قريباً وأقام عليهم اثني عشر رئيساً كل رئيس يكون ناظراً على من تحته وقال الله لبني إسرائيل كل رئيس يكون ناظرا على من تحته وقال الله لبني إسرائيل إني معكم بالنصر والتأييد إذا أديتم الصلاة على الوجه الأكمل وأعطيتم زكاة أموالكم وصدقتم برسلي جميعا دون تفريق بينهم وعظمتموهم ونصرتموهم وأنفقتم في وجوه الخير فإن قمتم بذلك كله لأكفرن عنكم السيئات التي ارتكبتموها ولأ يوم القيامة جنات تجري الأنهار من تحت خصورها فمن كفر بعد أخذ العهد الموثق عليه فقد تناكب طريق, طريق الحق عالماً فقد الحق فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوح الضم مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين فبسبب نقضهم العهد المأخوذ عليهم طردناهم من رحمتنا وصيرنا, وصيرنا قلوبهم غليظة صلبة لا يصل إليها خير ولا تنفعها موعظة ويحرفون الكلم عن مواضعه بالتبديل لألفاظه وبالتأويل لمعانيه بما يوافق أهواءهم وترك العمل ببعض ما ذكروا به ولا تزال أيها الرسول تكتشف منهم خيانة لله ولعباده المؤمنين. ولا تزال الرسول تكتشف منهم لله ولعباده المؤمنين إلا قليلا منهم وفوا بما أخذ عليهم من عهد فاعف عنهم ولا تؤخذهم واصفح عنهم فإن ذلك من الإحسان والله يحب المحسنين من فوائد الآيات. من عظيم إنعام الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام ومن عظيم إنعام الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن حماهم وكف عنهم أيدي أهل الكفر وضررهم. أن الإيمان بالرسل ونصرتهم وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على الوجه المطلوب سبب عظيم لحصول معية الله تعالى وحدوث أسباب النصرة والتمكين والمغفرة ودخول الجنة نقض المواثيق الملزمة بطاعة الرسل سبب لغلظة القلوب وقساوتها ذم مسالك اليهود في تحريف ما أنزل الله عليهم من كتب سماوية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 أخذنا على الذين زكوا أنفسهم بأنهم أتباعوا عيسى عليه السلام فتركوا العمل بجزء مما ذكروا به كما فعل أسلافهم من اليهود وألقينا بينهم الخصومة والكراهة الشديدة إلى يوم القيامة فأصبحوا متقاتلين متناحرين يكفر بعضهم بعضا وسوف يخبرهم الله بما كانوا يصنعون ويجازيهم عليه.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 وهو نور يستضاء به وكتاب مبين لكل ما يحتاج إليه الناس في شؤونهم الديني وكتاب مبين لكل ما يحتاج الناس إليه في شؤونهم الدينيه وكتاب مبين لكل يحتاج اليه الناس في شؤونهم الدنيويه والاخرويه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يهدي الله بهذا الكتاب من اتبع ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح إلى طرق السلامة من عذاب الله وهي الطرق الموصلة إلى الجنة ويخرجهم من ظلمات الكفر والمعصية إلى نور الإيمان والطاعة بإذنه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 ترك العمل بمواثيق الله وعهوده قد يوجب وقوع العداوة وإشاعة البغضاء والتنافر والتقاتل بين المخالفين لأمر الله تعالى الرد على النصارى القائلين بأن الله تعالى تجسد في المسيح عيسى عليه السلام وبيان كفرهم وضلال قولهم من أدلة بطلان أولوهي المسيح أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك المسيح وأمه عليه السلام وجميع أهل الأرض فلن يستطيع أحد رده وهذا يثبت تفرده سبحانه بالأمر وأنه لا إله غيره من أدلة بطلان أولوهي المسيح من أدلة بطلان أولوهي المسيح أن الله تعالى يذكر بكونه تعالى يخلق ما يشاء. فهو يخلق من الأبوين ويخلق من أم بلا أب كعيسى عليه السلام ويخلق من الجماد كحية موسى عليه السلام ويخلق من رجل بلا أنثى كحواء من آدم عليه السلام وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟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 ولله وحده ملك السماوات والأرض وملك ما بينهما ولله وحده ملك السماوات والارض وملك ما بينهما وإله وحده المرجع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 قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع من الرسل وشدة الحاجة إلى إرساله لألا تقولوا معتذرين ما جاءنا رسول يبشرنا بثواب الله وينذرنا عقابة فقد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا بثوابه ومنذرا العقابة والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ومن قدرته إرسال الرسل ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين واذكر أيها الرسول حين قال موسى لقومه بني إسرائيل يا قوم اذكروا بقلوبكم وألسنتكم نعمة الله عليكم حين جعل فيكم أنبياء يدعو لكم إلى الهدى وجعل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 قال له قومه يا موسى إن في الأرض قال له قال قومه يا موسى إن في الأرض المقدسة قال قومه يا موسى إن في الأرض قوما ألي قوة وأولي بأس شديد وهذا يمنعنا من دخولها فلن ندخلها ما دام هؤلاء فيها لأنه لا حول لنا ولا قوة بقتالهم فإن يخرجوا منها فإن داخلون فيها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 من فوائد الآيات تعذيب الله تعالى لكفرة بني إسرائيل بالمسخ وغيره يوجب إبطال دعواهم في كونهم أبناء الله وأحباءه يوجب إبطال دعواهم في كونهم أبناء الله وأحباءه التوكل على الله تعالى والثقة به سبب لاستنزال النصر جاءت الآيات لتحذر من الأخلاق الرديئة التي كانت عند بني إسرائيل الخوف من الله سبب لنزول النعم على العبد ومن أعظمها نعمة طاعته سبحانه. قالوا يا موسى إن لن ندخلها ابدا ما دام فيها فذهب أنت وربك فقاتنا ها هنا قاعدون.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 قال موسى لربه يا رب لا سلطان لي على أحد إلا على نفسي وأخي هارون فافصل بيننا وبين القوم الخارجين عن طاعتك وطاعة رسولك قال فإنها محرمه عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين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 فقال هابيل إنما يقبل الله قربانا من اتقاه بامتثال أوامره وجتناب نوهيه لئن بثت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك اني أخاف الله رب العالمين لئن مددت يدك إلي تقصد قتلي فلست مجازيك بمثل صنيعك ذلك ليس جبنا مني ولكني أخاف الله رب المخلوقات إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فقال له مرهبة إني أريد أن ترجع بإثم قتلي ظلما وعدوانا إلى آثامك السابقة فتكون من أصحاب النار الذين يدخلونها يوم القيامة ذلك الجزاء جزاء معتدين وأنا لا أريد أن أرجع بإثم قتلك فأكون منهم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فزينت لقابيل نفسه الأمارة بالسوء قتل أخيه هابيل ظلما فقتله فاصبح بسبب ذلك من الناقصين انفسهم حظوظهم في الدنيا فاصبح بذلك فاصبح بسبب ذلك من الناقصين انفسهم حظوظهم في دنياهم واخرهم فبعث الله رايا يبحث في الارض ليريهم كيف يواري سوء تاخيه قال يا ويلت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوء أخي فأصبح من النادمين فأرسل الله غرابا يثير الأرض أمامهم فأرسل الله غرابا يثير الأرض أمامه ليتفن فيها غرابا ميتا ليعلمه كيف يستر بدن أخي قال القاتل أخاه حينئذ يا ويلت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب الذي وار الغراب الآخر الميت فأوى لسوء أخي فواره حينئذ فأصبح من المتحسرين من فوائد الآيات مخالفة الرسل مخالفة الرسول توجب العقاب كما وقع لبني إسرائيل إذا عاقبهم الله تعالى بالتيه قصة بني آدم ظاهرها أن أولم قصة بني آدم ظاهرها أن أول ذنب وقع في الأرض في ظاهر القرآن هو الحسد والبغي والذي أدى به للظلم وسفك الدم الحرام الموجب للخسران أن دامة عاقبة مرتكب المعاصي أن من سن أن من سن سنة أن من سن سنة قبيحة أو شاع قبيحا وشجع عريه فإن له مثل سيئات من التبعه على ذلك.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 ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون من أجل قتل هابيل أخاه أعلمنا بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو إفساد في الأرض من أجل قتل قابيل أخاه أعلمنا بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو إفساد في الأرض بالكفر أو الحراب فكأنما قتل الناس جميعا لأنه لا فرق عنده بين البريء والجاني ومن امتنع عن قتل نفس حرمها الله تعالى معتقدا حرمة قتلها ولم يقتل فكأنما أحيى الناس جميعا لأن صنيعه فيه سلامتهم جميعا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 ما عاقبة الذين يحاربون الله ورسوله ويبارزونهم بالعداوة والإفساد في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وقطع الطريقة إلا أن يقتلوا من غير صلبة أو يقتلوا مع الصلب على خشبة ونحوها أو تقطع أيدي أحدهم اليمنى مع رجل اليسرى ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى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 إن الذين كفروا بالله لو قدر أن لكل منهم ملك ما في الأرض جميعا ومثله معه فقدموه ليفكوا أنفسهم من عذاب الله يوم القيامة ما قبل منهم ذلك الفداء ولهم عذاب موجع من فوائد الآيات حرمة النفس البشرية وأن من صانها وأحياها فكأنما فعل ذلك بجميع البشر وأن من أتلف نفسا أو آذاها من غير حق فكأنما فعل ذلك بالناس جميعا عقوبة الذين يحاربون الله ورسوله ممن يفسدون بالقتل وانتهاب الأموال وقطع الطرق هي القتل بلا صلب أو مع صلب أو قطع الأطراف من خلاف أو بتغريبهم من البلاد وهذا على حسب ما صدر منهم توبة المفسدين من المحاربين وقاطع الطريق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 والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا لك من الله والله عزيز حكيم ولما ذكر الله حكم من يجاهر بأخذ أموال الناس بين حكم من يأخذه خفية وهو السارق فقال والسارق والسارقة فقطعوا أيها الحكام اليد اليمنى لكل منهما مجازات لهما وعقوبة من الله على مرتكبه من أخذ أموال الناس بغير حق وترهيبا لهما ولغيرهما والله عزيز لا يغربه شيء حكيم في تقديره وتشريعه فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. إن الله غفور رحيم فمن تاب إلى الله من السرقه واصلح عمله فإن الله يتوب عليه تفضلا منه ذلك ان الله غفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم لكن لا يسقط عنهم الحد بالتوبه اذا وصل الامر الى الحكام ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء الله على كل شيء قدير لقد علمت أيها الرسول أن الله له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما يشاء وأنه يعذب من يشاء بعدله ويغفر لمن يشاء بفضله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 لا يحزنك الذين يسارعون في أظهار أعمال الكفر ليغيظوك من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر من من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ولا يحزنك اليهود الذين يصعون لكذب كبارهم ويقبلونه مقلدين لزعمائهم الذين لم يأتوك إعرابا منهم عنك يبدلون كلام الله في التوراه بما يوافق أهوائهم يقولون لأتباعهم إن وافق حكم محمد إن وافق حكم محمد فاتبعوه وإن خالفها فاحذروا منه ومن يرد الله إضلاله من الناس فلن تجد له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 حكمة مشروعة حد السرقة ردع السارق عن التعدي على أمور الناس وتخويف من عداه من الوقوع في مثل ما وقع فيه. قبول توبة السارق ما لم يبلغ السلطان وعليه إعادة ما سرق. فإذا بلغ السلطان وجب الحكم ولا يسقط. فإذا بلغ السلطان وجب الحكم ولا يسقط بالتوبة. يحسن بالدعية إلى الله أن يحمل هما وغما بسبب ما يحصل من بعض الناس من كفر ومكر وتآمر لأن الله تعالى يبطل كيد هؤلاء حرص المنافقين على إغاظة المؤمنين بإظهار أعمال الكفر مع دعائهم الإسلام سماعون للكذب أكانون للسحت فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين هؤلاء اليهود كثير الاستماع للكذب كثير الأكل المال الحرام كربة فإن تحاكم إليك أيها الرسول فافصل بينهم إن شئت أو اترك الفصل بينهم إن شئت فأنت مخير بين الأمرين وإن تركت الفصل بينهم فلن يستطيعوا أن يضروك بشيء وإن فصلت بينهم فافصل بينهم بالعدل وإن كانوا ظلمة وأعداء إن الله يحب العادلين في حكمهم ولو كانوا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 وهم عندهم التوراة التي يزعمون الإيمان بها فيها حكم الله ثم وهم عندهم التوراة التي يزعمون الإيمان بها فيها حكم الله ثم يعرضون عن حكمك إذا لم يوافق أهواءهم ثم يعرضون عن حكمك إذا لم يوافق أهواءهم فجمعوا بين الكفر بما في كتبهم فجمعوا بين الكفر بما في كتابهم والإعراض عن حكمك وما صنيع هؤلاء بصنيع المؤمنين فليس إذن من المؤمنين بك وبما جئت به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 فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتِ ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إن أنزلنا التوراة على موسى عليه السلام فيها إرشاد ودلالة على الخير ونور يستضأ به يحكم بها أنبياء بني إسرائيل الذين انقاضوا لله بالطاعة ويحكم بها العلماء والفقهاء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 ومن تطوع بالعفو عن الجاني كان عفوه كفارة لذنوبه لعفوه عمن ظلمه ومن لم يحكم بما أنزل الله في شأن القصاص وفي شأن غيره فهو متجاوز لحدود الله من فوائد الآيات تعداد بعض صفات اليهود مثل الكذب وأكل الربا ومحبة التحاكم لغير الشرع لبيان ضلالهم والتحذير منهم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 وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التورات وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورات وهدى هدوء للمتقين وأتبعنا آثار انبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم مؤمنا بما في التوراة وحاكما بها وأعطيناه الإنجيل مشتملا على الهداية للحق وعلى ما يزيل الشبهات من الحجج ويحل, ويحل المشكلات من الاحكام ويحل المشكلات من الأحكام وموافقا لما نزل من قبله من التوراة إلا في القليل مما نسخه من أحكامها. وجعل الإنجيل هدى يهتدي به المتقون وزاجرا عن ارتكاب ما حرمه عليهم وليحكم, وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وليؤمن النصارى بما أنزل الله في الإنجيل وليحكموا بما فيه وليحكموا بما جاء به من صدق قبل وليحكموا ب... وليحكموا به فيما جاء به من صدق من صدق وليحكموا به فيما جاء به من صدق قبل بعثه محمد صلى الله عليه وسلم إليهم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الخارجون عن طاعه الله تاركون للحق المائلون عن الباطل ولما ذكر الله التوراه والانجيل ومدحهما ذكر القران ومدحه فقال و انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب و مهيمنا عليه فاحكونا بينه بما أَنزَلَ الله ولا تتبع أَهْوَاءَهُمْ عما جاءك من الحق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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ وَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَيُّهَا الرَّسُولُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعْ آرَاءَهُمْ النَّابِعَةَ مِنْ اتِّبَاعِ الْهَوَى وَاحْذَرْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ عن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَلَن يألو جُهْدًا فِي سَبِيلِ ذَلِكَ فَإِن أعْرَضُوا عَن قَبُولِ الحكم بما أنزل الله إليك ولكن يجب ما يريد الله أن ان يكون ذنوبهم عقوبة دنيوية ويعاقبهم عليها ويعاقبهم على جميعها في الآخرة وإن كثيرا من الناس هو يكون هو يكون هو يكون هو يكون هو يكون هو يكون هو يكون أيُعرضون عن حكمك طالبين حكم أهل الجاهليّة من عبدة الأوثان الذين يحكمون تبع لأهوائهم فلا أحد أحسن حكما من ال... فلا أحد احسن حكماً من الله عند أهل اليقين الذين يعقلون عن الله ما أنزل على رسوله لا أهل الجهل والأهواء الذين لا يقبلون إلا ما يوافق أهوائهم وإن كان باطلا من فوائد الآيات. الأنبياء متفقون في أصول الدين مع وجود بعض الفروق بين شرائعهم في الفروع وجوب تحكيم شرع الله والإعراض عما عداه من الأهواء ذم التحاكم إلى أحكام أهل الجاهلية وأعرافهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء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 فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فترى أيها الرسول المنافقين ضعفاء الإيمان يبادرون إلى مولاة اليهود والنصارى قائلين نخاف أن يظفر هؤلاء وتكون لهم الدولة فينالنا منهم مكروه فلعل الله يَجْعَلُ الظفر لِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ أَوْ يَأْتِي بِأَمْرٍ من عِنْدِهِ تَنْدَفِعُ بِهِ صَوْلَةُ اليهود وَمَنْ يواليهم فَيُصْبِحَ المسارعون إلى الْمُسَارِعُونَ نادمين على نَادِمِينَ عَلَى من أَخْفَوْهُ مِنَ قلوبهم فِي قُلُوبِهِمْ فَيُصْبِحُ ما من في قلوبهم لبطلان ما تعلقوا به من مُوَالَاتِهِمْ نَادِمِينَ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ويقول المؤمنون متعجبين من حال هؤلاء المنافقين ويقول المؤمنون متعجبين من حال هؤلاء المنافقين أهؤلاء الذين حالفوا مؤكدين أيمانهم إنهم لمعكم أيها المؤمنون في الإيمان والنصرة والموالاة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 لتقديمهم رض الله على رض المخدوقين ذلك من عطاء الله الذي يعطيه من يشاء من عباده والله واسع الفضل والإحسان عليم بمن يستحق فضله فيمنحه إياه ومن لا يستحقه ومل لا يستحقه فيحرمه ومل لا يستحقه فيحرمه ولما نهى الله عن موالاة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار أخبر بما يتعين على المؤمنين موالاتهم فقال إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ليس اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من الكفار ليس اليهود ولا النصارى وغيرهم من الكفار اولياءكم بل ان وليكم وناصركم بل, ولي بل ان وليكم وناصركم الله ورسوله والمؤمنون الذين يؤدون الصلاة كاملة ويعطون زكاة اموالهم وهم خاضعون لله اذلاء ومن يتول الله ومن يتولى ومن الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ومن يتولى الله ورسوله والمؤمنين بالنصره فهو من حزب الله وحزب الله هم الغالبون لان الله ناصرهم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين يسخرون من دينكم ويتلاعبون به من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى والمشركين حلفاء واصفياء واتقوا الله باجتناب ما نهاكم عنه من موالاتهم إن كنتم مؤمنين به وبما أنزله عليكم من فوائد الآيات التنبه على عقيدة الولاء والبراء التي تتلخص في الموالات والمحبة لله ورسوله والمؤمنين وبغض أهل الكفر وتجنب محبتهم من صفات أهل النفاق موالات أعداء الله تعالى التخاذل والتقصير في نصرة الدين قد ينتج عنه استبدال المقصر والاتيان بغيره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 هل تعيبون علينا إلا إيماننا بالله وبما أنزل إلينا وبما أنزل قل أيها الرسول المستهزئين من أهل الكتاب هل تعيبون علينا إلا إيماننا بالله وبما أنزل إلينا وبما أنزل على من قبلنا وإيماننا أن أكثركم خارجون عن طاعة الله بتركهم للإيمان وامتثال الأوامر فما تعيبونه علينا محمدة لنا وليس مذمه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرادة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانه وأضل عن سواء السبيل قل أيها الرسول هل أخبركم بمن هم اهل قل أيها الرسول هل أخبركم بمن هم أولى بالعيب وأشد عقابا من هؤلاء إنهم أسلافهم الذين طردهم الله من رحمته وغضب عليهم وصيرهم بعد, المسخ وصيرهم بعد المسخ قردة وخنزير وجعل منهم عبادا للطاغوت والطاغوت هو كل من يعبد من دون الله راضيا أولئك, أولئك المذكورون شر منزلة يوم القيامة وأظل سعيا عن الطريق المستقيم وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وإذا جاءكم أيها المؤمنون المنافقون منهم أظهروا لكم الإيمان نفاقا منهم والواقع أنهم عند دخولهم وخروجهم متلبسون بالكفر لا ينفكون عنه والله أعلم بما يضمرونه من الكفر إن أظهر الإيمان لكم وسيجازيهم على ذلك وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت بأس ما كانوا يعملون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 هل لا يزجرهم أئمتهم وعلماؤهم عما يسارعون إليه من قول الكذب وشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل لقد ساء صنيع أئم لقد ساء صنيع أئمتهم وعلمائهم الذين لا ينهون الذين لا ينهونهم عن المنكر وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا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 كلما أوقدوا نارا للحرب أطفئه الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين وقالت اليهود لما أصابهم جهد وجذب يد الله مقبوضة عن بذل الخير والعطاء أمسك أمس أمسك عنا ما عنده وقالت اليهود لما أصابهم جهد وجد يد الله مقبوضة عنا عن بذل وقالت اليهود لما أصابهم جهد وجد يد الله مقبوضة عن بذل الخير والعطاء أمسك عنا ما عنده ألا حبست أيديهم عن فعل الخير والعطاء وطيروا من رحمة الله بقولهم هذا بل يداه سبحانه وتعالى مبسوطتان بالخير والعطاء ينفق كيف يشاء يبسط ويقبض, يبسط ويقبض لا حاجر, لا حاجر عليه ولا مكره له ولا يزيد اليهود ما انزل اليك ايها الرسول الا تجاوزا للحد وجحودا ذلك لما هم عليه من الحسد والقينا بين طوائف اليهود العداوه والبغضاء كلما جمعوا للحرب واعدوا لها عده او تآمروا لاشعارها شتت الله جمعهم واذهب قوتهم ولا يزالون يجتهلون في ارتكاب ما فيه فساد في الأرض من السعي لإغطار الإسلام له والله لا يحب أهل الفساد من فوائد الآيات ذم العالم على سكوته عن معاصي قومه وعدم بيانه لمنكراتهم وتحذيرهم منها سوء أدب اليهود مع الله تعالى وذلك لأنهم وصفوه سبحانه بأنه مغلول اليد حابس الخير وذلك لأنهم وصفوه سبحانه بأنه مغلول اليد حابسا حاب حابس للخير إثبات صفة اليدين على وجه يليق بذاته وجلاله وعظيم سلطانه الإشارة لما وقع فيه بعض طوائف اليهود من الشقاق والاختلاف والعداوة بينهم نتيجة لكفرهم وميلهم عن الحق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 يا أيها الرسول أخبر بما أنزل يا أيها الرسول أخبر بما أنزل إليك من ربك كاملة ولا تكتم منه شيئا فإن كتمت منه شيئا فما أنت بمبلغ رسالة ربك وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أمر بتبليغه فمن زعم خلاف ذلك فقد أعظم الفرية على الله والله يحميك من الناس بعد اليوم فلا يستطيعون الوصول إليك بسوء فما عليك إلا البلاغ والله لا يوفق للرشد الكافر والله لا والله لا والله لا الكافرين الذين لا يريدون الهدايه قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين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 وفي من اتبعك من المؤمنين غنية وكفاية. وفي من اتبعك من المؤمنين غنية وكفاية. إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن المؤمنين واليهود والصابئين وهم طائفة من أتباع بعض الأنبياء والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل الأعمال الصالحة فلا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريق كذب وفريق يقتلون لقد أخذنا العهود المؤكدة على بني إسرائيل بالسمع والطاعة وأرسلنا إليهم رسلا لتبليغهم شرع الله فنقضوا ما أخذ عليهم من الميثاق والتبع ما تم فنقضوا ما أخذ عليهم من الميثاق والتبع ما تمله أهواؤهم من الإعراض عما جاءتهم به رسلهم وتكذيبهم بعضا وقتلهم بعضا ومن تكذيبهم بعضا وقتلهم بعضا من فوائد الآيات. العمل بما أنزل الله تعالى سبب لتكفير السيئات ودخول الجنة وسعة الأرزاق توجيه الدعات إلى أن التبليغ المعتد به والمبرئ للذمة هو ما كان كاملا غير منقوص وفي ضوء ما ورد به الوحي لا يعتد بأي معتقد ما لم يقم صاحبه لا يعتد بأي معتقد ما لم يقم صاحبه دليلا على أنه من عند الله تعالى وحسبوا أن لا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون وظنوا أن نقضهم للعهود والمواثيق وتكذيبهم وقتلهم الانبياء لا يترتب عليه ضرر بهم فترتب عليهم ما لم يظنوا فعموا عن الحق فلا يهتدون اليه وصموا عن سماعه سماع قبول ثم تاب الله عليهم تفضلا منه ثم عموا, ثم عموا بعد ذلك عن الحق وصموا عن سماعه حدث ذلك لكثير منهم والله بصير بما يعملون لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيهم عليه.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 لقد كفر النصارى القائلون بأن الله هو المسيح عيسى بن مريم لنسبتهم الألوهية الألوهية لغير الله مع أن المسيح ابن مريم نفسه قال لهم يا بني إسرائيل أعبدوا الله وحده فهو ربي وربكم فنحن في عبودي في فنحن في عبوديته سواء ذلك ان من يشرك بالله غيره فان الله قد منع عليه دخول الجنه ابدا ومستقره نار جهنم وما له ناصر عند الله ولا معين ولا منقذ ينقذه مما ينتظره من العذاب لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد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 فليس الله بمتعدد إنما هو إله واحد لا شريك له وإن لم يكف عن هذه المقالة الشنيعة لينالنهم عذاب موجع أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم افلا يرجع هؤلاء عن مقالتهم هذه تائدين إلى الله منها يطلبون منه المغفرة على مرتكبوه من الشرك به والله غفور لمن تاب من أي ذنب كان ولو كان الذنب الكفر به ولو كان الذنب الكفر به رحيم ولو كان الذنب الكفر به رحيم بالمؤمنين. بل المسيح بن مريم إلا رسول قد دخلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نمين له الايات ثم انظر أن لا يؤفكون ليس المسيح عيسى بن مريم إلا رسولا من بين الرسل يجري عليه ما جرى عليه من الموت وأمه مريم عليها السلام كثيرة الصدق والتصديق وهما يأكلان الطعام لحاجتهما إليه فكيف يكونان الهين مع حاجتهما للطعام فانظر ايها الرسول نظره تأمل كيف نوضح لهم الآيات الدالة على الوحدانية وعلى بطلان ما هم عليه من المغالاه في نسبة الألوهية لغيره سبحانه وهم مع ذلك يتنكرون لهذه الآيات ثم انظر نظرة تأمل كيف يصرفون عن الحق صرفا مع هذه الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله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 من فوائد الآيات بيان كفر النصارى في زعمهم ألوهية المسيح عليه السلام وبيان مطلانها والدعوة للتوبة منها من أدلة بشرية المسيح وأمه أكلهما للطعام وفعل ما يترتب عليه عدم القدرة على كف الضر وإصال النفع من الأدلة الظاهرة على عدم استحقاق المعبودين من دون الله للألوهية لكونهم عاجزين النهي عن الغلو وتجاوز الحد في معاملة الصالحين من خلق الله تعالى لعنة الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون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 ساء ما يقدمون عليه من موالاتهم الكافرين فإنها سبب, فإنها سبب غضب الله عليهم وادخاله خاله إياه النار خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ولو كان هؤلاء اليهود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 دخلنا كده في الجزء السابع بحمد الله سبحانه وتعالى من فوائد الآيات التي احنا قرأناها فضل بس البقية أو بداية الجزء السابع ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب للنعن والطرد من رحمة الله تعالى من علامات الإيمان الحب في الله والبغض في الله موالاة أعداء الله توجب وغضب الله عز وجل على فاعلها والحمد لله رب العالمين تهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء السابع أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس وأن يجعل فيها خيرا وبركة وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم وأن يجعلها في موازين حسناتنا جميعا وأن يثبتنا على إكمال هذه الدروس ويثبتكم على سماعها فضل من الله سبحانه وتعالى كبير علينا بقراءة تفسير كتابه وتدبر هذه الآيات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقى رقابنا ورقاب آبائنا وأمهات من النار وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونلتقيكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الغد في نفس الموعد العاشرة بتوقيت مكة المكرمة إلى ذلك الحين وكل حين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته